الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي خلَقَ الإنسان، علَّمَهُ البيان أحمدُه سبحانه وأشكرُه على نِعمة الهُدى والإيمان وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريمُ العظيمُ المنَّان وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه ذُو الفضل والإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ما تعاقَبَ النهيران أما بعد، فأُوصِيكم ونفسي بتقوَى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّةُ قاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون لقد خلَقَ الله الإنسانَ وكرَّمَه، وجعلَهُ متميِّزًا، مُتفرِّدًا في تركيبِه وتكوينِه وتكليفِه روحٌ وعقلٌ وجسمٌ قبضةٌ من طين الأرض، ونفخةٌ من روح الله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ خَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَجَعَلَ فِي أَعْمَاقِهِ أَخْلَاقًا وَمَشَاعِرَ وَأَذْوَاقًا وَالَّذِينَ يَسْتَشْعِرُونَ مَقَامَ الروح اكثر تحقيقا لمعاني الإنسانية التي تستمد منهجها وقيامها من الاسلام حمل الاسلام الانسانيه باقامه الحدود الشرعيه التي من اهم مقاصدها المحافظه على حقوق الافراد وهذبها وعلا في اطار منهج القرآن وكلما اقتربَ الإنسانُ من ربِّه صلاةً وتعبُّدًا ودُعاءً سمَت إنسانيَّتُه قال تعالى:" واستعينُوا بالصبر والصلاة، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر وقال سبحانه خُذ من أموالهم صدقةً تُطهِّرُهم وتُزكِّيهم بها فهذه عباداتٌ مؤثرة،, مؤثرةٌ في نفس الإنسان، تُرَبِّي على الصبر والإخلاص، وتُكسِب الإنسان الأخلاق الحميدة، وتُخلِّصُه من ذمِيب الصفات الإسلام ينشد كمالَ الإنسانية، وذلك بإحياء مُراقبة الله قال الله تعالى بلإنسان بل على ننفسه بصيرة ولوطام عذيرة وإذا ساس الإنسان نفسح وجاتها ان قالالت له وأشرق إنسانية قال الله تعالى والذ ننجهد فينا لا نحدهم سبولنا. الإنسانية التي زكها الإسلام تظ جميع الأجناس والأوان. ليتعارف الناس، ويتآلفوا، ويعيشوا إخوانًا، وليقوموا بواجِب الخلافة في الأرض قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائلًا لتعارفُوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكم، إن الله عليمٌ خبير ومن مُغتَضَيات الإنسانيَّة في الإسلام، التعاون والتكافُل، وبناء معاني الحب والرحمة والتسامُح وهجر الحقض والكبر والانتقام، ومنع الظلم ومُساندَة المُحتاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَكُونُوا عباد الله إخوانًا يُحيي القرآن الكريم معانيَ الإنسانيَّة الفاضِلة ويرسخ كرامة الإنسان، كما يحمل عواطف الإنسانية كما كما يحمل عواطف الانسانيه من الانحراف عن اهدافها ويحصنها من الصراع البغيض الذي يتنافى مع اصره الانسانيه النقيه ويجعلها تبصر الحق وتعرف الرشد وتُحكِّمُ العقل، وتنشُدُ العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمةَ الحقِّ في الرِّضَى والغضب يُهذِّبُ القرآنُ الإنسانيَّة كي لا تهبِطَ بها نزوات الجسد ودواعِ الغريزة إلى الحدِّ الذي يصبح الناسُ فيه عبيدًا لشهواتهم وملدَّاتهم ويرتقي بالحياة حتى لا تتحوَّل إلى صِراعٍ بغيض وحروب مُدمِّرة تُمْتَهَنُوا فيها الإنسانيَّة بلَغَت الإنسانيَّةُ في الإسلام شأوًا عظيمًا ومرتبةً سامِقةً في أهدافها ووسائلها ومن ذلك الإحسانُ إلى الوالدين بالتكريم والنفق وخفض الجناح وفي رعاية المرأة وأداء حقوقها أمًّا وزوجًا وبنتًا وأختًا قال الله تعالى: "اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترة من النار" وقال: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" وضمَّا صابِعَه، وقال خَيْرُكم خَيْرُكُم لأهل وآنَا خَيْرُكُم لأهلِي وتنعدِمُ الإنسانيَّة، وتُطمَسُ معالمُها بالاعتِداء على الخالق في خلقِه، وفي التحليل والتحريم قال تعالى خَلَقَ الإنسان من نُطفَةٍ فإذا هو خصيمٌ مبين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيِّبات ما أحلَّ الله لكم، ولا تَعْتَدُوا، إن الله لا يُحِبُّ المُعتَدين وقد تبطرُ الإنسانيَّة وتضغَى، وتتجبَّر وتستبد عندما تصلوا إلى الرفاه، وتُغدَقُ عليها النِّعم والخيرات قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليضغَى، الرَّآه مُستَغْنَى يُفضِي هذا الانحِراف الطغيان والاستبداد إلى العقوبه والبلايا وفي حصول النقص ونزع بركه الخير والرزق الذي يبسطه الله لعباده قال تعالى ولو ان اهل المراه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولا تصح انسانيه الإنسان، ويكون الانسانيه قيمه حتى يتحرر العقل من الضلال والفكر من الخرافه والدجل وبنذلك ما يقع من سحر وتنجيم ومخاطبه ارواح وقراءه كف وتنويم فهذه السلوكيات تُدَمِّر إنسانية الإنسان، وتُفسِد على المسلم عقيدته وخُلُقَه، وتُلغِي العقل والمنطِق والذين يُمارِسُون الحرق والتفجير، وقتل المُصلِّين في المساجِد، قد طُمِسَت إنسانيَّتُهم وأظلمَت بصائرُهم والذين يقتحِمُونَ ويدنِّسُون بأجسادِهم وأحذِيَتهم، مَسْرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتُلون في ساحاته النساء والأطفال والرجال العزل قد ماتَت طمائرهم، وانسلَخوا من الإنسانيَّة بكل معانيها وصورها. قال الله تعالى:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ هذا هو الإيمان الذي إذا فقدت الإنسانية وفقدت الاستبصار بنور القرآن هبطت إلى الحضير وأهدَرَت قيمة الإنسان، وردَّته إلى مقامٍ دون مقامه الذي وضعَه الله فيه لذا فإن المسلمين يحملون رسالةً عظيمةً في العالم للارتقاء بقيمٍ إنسانية، ومواجهة تحدياتها ومع انتشار المجاعة وتفاقُم الأمراض، وتشغُّر الملايين عن أوطانهم وديارهم، واندِلاع الصراعات ذلك أن المُسلمَ يحمل ضميرًا إنسانيًّا حيًّا يدفعُه لنشر الهدى ونجدة المظلومين وبث الأمل في شرايين الحياة للمعوزين وإيصال المساعدات للمُتضرِّرين حاملا معه رسالة السلام والرحمة وحين نتأمَّلُ سيرَة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنَّهم قد سطَّروا أروعَ مثُل الإنسانية في ضُروب الإنفاق والإحسان وبانتشارِهم في أرضِ الله الواسِعَة يجوبون الآفاء ويقطعون الفيافِ للتعريف بالإسلام رحمةً بالخلط، وإرشادًا لهم إلى طريق الحق وارتِقاءً بالإنسانيَّة، ابتِغاء وجه الله، والدُعَاةُ إلى الله في كل زمان ومكان والبادِلون أنفُسَهم في سبيل الله، وأموالهم في البر، والقائمون على العمل الخيري وعلى تحفيظ القرآن وتعليمه، والذين كرَّسُوا أنفُسَهم لنفع الآخرين كل اولائك ما الله بانسانيه صادقه ومشاعر فياضه رباهم عليها القرآن فهني لهم سعاده الدنيا والنعيم المقيم وتبرز معاني الانسانيه في قادة هذه البلاد واهلها للدور الانساني الكبير الداعم لمسيره العمل الاخاثي في شتى بقاع الارض ولن يالوا المسلمون ونه في تقديم المبادرات لاغاثه المظلومين والمنكوبين ومد يد العون لكل محتاج بانسانيه صادقه ومشاعر دافئه قال الله تعالى فلقتحم العقبه وما أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةِ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائي المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله، حمدًا كثيرا طيِّبًا، مُبارَكًا فيه أحمدُه سبحانه وأشكرُه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلم أما بعد فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله فهي الحِصنُ الحصين وفيها الفوزُ العظيم ومما يُشوِّحُ الإنسانية ويُلوِّثُ حقيقتَها استغلال الأزمات والضوائق وحاجة المعوزين في التعامُل مع الربا ولقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء المُرابينَ يوم القيامةِ فقال رأيتُ الليلة رجُلين أتيانِ فأخَذَا بيَدِي فأخرجانِ إلى الأرض المُقدَّسة فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا اراد أن يخرج رمى الرجل برمر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجِع كما كان فقُلتُ ما هذا؟ قال الذي رأيتُه في النهر؛ آكلُ الربَاء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 وصلى اللهم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارض اللهم عن الخلفاء ال اربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ال اهل والصحب الكرام وعننا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وجبر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرا جنى الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدبيره يا سميع الدعاء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 هازم الأحزاب، مُجري السحاب، اهزم أعداءك أعداء الدين، وانصُر المُسلمين عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن الطُّغاة قد بقَوا وأسرَفُوا في طُغيانِهم اللهم زلزِل الأرض من تحت أقدامهم، وصُبَّ العذاب عليهم من فوقهم، واجعلهم عِبرةً للمُعتبرين يا رب العالمين اللهم فارذِق جمع أعداء الدين اللهم شتِّد شملَهم، وفرِّق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم انهم شياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم, ومظلومون فانتصر لهم،, ومظلومون فانتصر لهم،, ومظلومون فانتصر لهم العالمين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 اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخرة، ونسألك الدرجات العُلا من الجنة يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخفتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغصِل حَوبَتَنا، وثبِّت حجتنا وسدِّد ألسِنتَنا، واسلُل سخيمة قلوبِنا اللهم ارحم موتَانا، واشِرِ مرضَانا، وفُكَّ أسرَانا، وتولَّى أمرَنا، واهدِنا يا رب العالمين اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقِك اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتِك وفضِلك ورزقِك اللهم إنا نسألُك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحُب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردتَ بعبادِك فتنةً فاقبِضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذُ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء نسألُك أن تغفر لنا وترحمَنا يا رب العالمين اللهم اغفِر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق نائبه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة أمور للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل عنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم سُقِيَا رحمةٍ لا سُقِيَا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا حدمٍ ولا غرقٍ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا اولي اخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك روف رحيم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وان ان فحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا فعلى نعمه يزد وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ